الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المعلف رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الوضوء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلق زراعيه أخرجه أحمد وصحاهه بن خزيمة أكنا جره عبد الله بن زيد الرعود فمي ربي سرى هجالته أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي أطيى نفد من اتفد رسول ربي إت صلى الله عليه وسلم بثلثاء مدين سلوسة مدّي سلوسة مدّي جيشون غناء هر کنما جدو جريسا تقو باقصدي تقوداني إرّا هر کلمة جيشون باقصدي تقوداني إرّا هر کلمة اتبدا فجعلا يدلوك ذراعيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم نسينا يدلوكو ريقوطي يدلوكو جتون ريقوطي جتون ذراعيه لندمة إسا لندمة إساني ريقوطي سينا رسول صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد امام احمد ودئس سي ابن خزيمان صحيحة قرية حديثة قناة حديث نكوني صحيحة أه, حديثه خنقي سواء ركوه قبا جداني نما حبيب بن زيد جدمتو يوكاي سجر جداني جل لكن علماء نيباين حديثه صحيح ما قوداني حديثه صحيح ما قودان جچو علماء نيبو قدان اي ثلثي har ka la mabakka sadit kone ir har ka la maji ka gartane ilma nama nama jiddujiresa kaguddatelle achin ndabril har ki thaga gindong genne guddatelle likin tarre qatqaatel Kate, le maro magarte wa hodum dan eh, dadabe miti jiddujiresa nama دو برسول ربي فجعل ايات لكم ررقوت سينن بشانخنان دون دون مي اساني دري اساني خنا ررغنين دو بحديده كنار راوني ارغنون اكاثر رسول ربي صلى الله عليه وسلم اتطهارا هما جواب دون طهاراتنجچو Bishan ta ha rawudua hakana jedhamee hilaala mu jetu. Likitingodha. Liitiirika litiri taka ooyoo ka taka gadin taun jedha. Rasul Rabbi sunusa muddiini imman sulsayy muddi xaanillee dhiqaatan koobo takaan lee wadaatan tikkaa fi gudda hinka biswudua Shartiin dhiqaatu maan argaamuha. Dikaan gamudhaqa oo fiira bisan garaatani كوني إجماع علماءاتي إسرافني هنتو حتى بحر قبال ليجراتا بحر قبال ليجراتا بشان إت إسرافون انتو بشان نعمة ربي كيناتي نعمة ربي إت إسرافون هنتو ججتون رسول ربي صلى الله عليه وسلم إنو ماو دبتني بشان إسراف قلو إرار أرقو كيساتي حديثة وهي كيسات دبتني أمتتي يتنا كيستتي توتت أهارا في الدعاء كيستتي وسنة بها انتج رجلا في ويتت أهارتني في ويتواكرة اللي معتديكة انتج رجلا ور وسنة بيا كنف رسول ربي اقتصاد أكاتت بشانت في يد من نبرسي سنجرني صلى الله عليه وسلم نملك أجل ما رسول رب جلده منه واندكي ستوه الركتو واندكي ستوه الركتو هن إسرافو دوبت الليها بيه تقطيراً قدو تقطير ججل وانتقو هاق إساء قوتو الأبولا هاق إساء اللي قوتو هن دباً أقلت كرتنين برسيس الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ليو ان راغ كن نديس كن قامه وضوء ان ديقاتن بشان را دنگلاثي كو فيندي سننم نغارين اما بوتا بشان راغدي به كافان وجمو كن جلداباتي بشان مت دنگلاسي براديمه ما. بشان وار كجلقباتي تيد دنگلاسي لوكللي براديمه قن رسول ربي صلى الله عليه وسلم فجعل يدلك ذراعه جرا ودومه او في رر لاكر ري كون كون سننا مواجبا يو كاجي تنتاتي جمهور علماء يو قا الرباي العلماء سننا جدان ور مالكيه قف تويو واجب جد امالي ا ربي كون دد دي كاجي دي كون كون بيشان مر دنگلاسو رت ليني دوبتا ما جدان بيشان ما ر kanaf e da bishan tdan galaf ne gaɗi kamne ma kuniyorin sammale ka hingu tambinata ate riwu barba ta fakkenya bishan tikkafayotate eh bishan tikkafayotate kan akawal gao har karigo barba ki Wani waaajin isaan hingutamni innu waajibare wani waaajmin isaan hin gutamni isalay hin gutamni Waajibni tokkoo wani isalay hingutamni matamma is sa waaaj ba jiran. Hadiini sulsayy muddi rasula rabbibbi akka si jiran. Maad jinaan sulsayy mudddiin kuni gana harka tokko harka nama tokko bakka sadtti koniharkala majun bisantika. Bishantikqaan رغاني جدن كناف لما إساني رغان أكبر شانسني والغهو في جدن حديثني اتعان عن عبد الله من زيد رضي الله عنه عبد الله بن من زيد من رعوده فمن ربي سرى هجالته أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي أرقى يأخذ قفرته لأذنيه قر لماد ساتف ويتوضع جيسي قر لماد قوي سهده بشان خلاف الماء الذي أخذه لرأسه خلاف فعل الماء بشان الذي بشان سنو أخذ كفرة لرأسه متاء ساتف متاي سايو تاقي سول لبشان ادفدته جي سي غرافل لا ادلا فاكازي ججورا وان هاديثني كنوا جاديرون اخرجه البيهقي امام البيهقيت حديثا كراو وهو عند مسلم حديثني كنوا امام مسلم من هذا الوجه كراكنان دفه بلاغذي الحمد لله ومسح براسه دكات الجراح رسل ربي متائسا نهكت يرحبك الله ويصلح بالك ومسح نهك براسه متائسات بماء غير فضل يديه بشان همب هر كيثا را كنتين حقه وهو المحفوظ هذه تكون روايه لما تكه بهقي توديس تكه مسلم توديس اكو ما مركي تنكنا تكه مسلم توديس تكه بهقي قول ان ليس صحيح قال ان لكن حبيبي من حجر استيتي تحفظه روايه مسلمي محدث توته ور حديثها برتي riyayan gadidab ka tib kamti hafadamti ta muslimtan ajid shadhi fi mahfud li al-kutub ad-dan jira baytani shadhi fi eh, mahfud kadira mujra mahfud ajatun ma inni shadhi mali eh maxfuda jechuun namni irra ama namaan iyo ka irra caalaan ka Nam xaafda ta toko Namna isa caala xfadu qaodeen maxfudu jedha. shaii jechuun Namaan ee balaan tokko ka dubbi isaanlay u fi imae balamtu. faala nama isa caala ee balamuyo inessa shaiiin. Shaadii شاهد ليجتون ما راوه الثقه لمن هو اوثق منه يرن نبني امانما نما يسرر امانما فالايسا كا اوديسه ايسا جادجتو صدر كان كنا ك محفوظه امو قولعانو تو اوديسه فالكه غاديانو هنا الله فيكم دوبة حديثة نقوم بمعارضة نقوم بمعارضة يقول للمان قيّفة بشان هاركار راحفين على بشان انو متار راحفين على كبيرات قيّفة جتشو أكثر جتشو ما متاء قيّفة Gurale koyifatañeccu akkamñeccu eh bishanuma mata koyifate gurralaman isanulle koyifata bishan harawala fakate fuddatu jeccu mali bijenang gurri mata irraye nedd banne äh, karanu gurri mata irra jeñne فناني اللي فولكي سجرا جنة فناني في أفال اللو قتشم فولكي سجرا قرر متى كناف أكما زرانه دبر قرر متى إراجع لك بشانو ما متى سنين هرقم سنين قرر كيس سليقبا الربستو خايني كانين قيساني ورى ودو الرسول ربي صلى الله عليه وسلم وصفا مارتينوي بشان هار والا فافود انجتو هندوبن ني بشان هار والا فافود انجتو انسابن القيم فاني اكمن القيم فاني انسابن ني يجران حديثني نو دبري يرا ماتادور با ب او يتجلق بنقراني اچت نو دبريت ننجرا اچت نو دبريت ولي غلط تي اما حديث ني گوني اي ما رت نو قديلچا حديث ني رسول ربي صلى الله عليه وسلم متى اللي قرره في اللي أدك فرقة جلو تجرى قرين الموتنوي متى في قرره في اللي كمهرقة تقوم فرقة بشان هارو دون فرقة اتين قي فتاني قرر اللي اتين تلفتان جلو تجرى هيدون علماء هرقوا مرا كافي كممتان قي فتاني قرر اللي قي فتاني جلاني دبته كنافتي كتابك يتدمت تن اللالچو قبدا اكاتا نتي متى قيفتن اكاتا لما سديح اكاتا لما سديحين قيفتني كتابك يتدمت تن لا برباكزا غير فضل يديهن تني اكاي أنه رأى النبي يأخذ لأذنيه ماءا بخلاف الماء الذي أخذه لرأسه قد أعنى أمو ومسح برأسه بماء غير فضل يديه قول أنه بشأن هذا فرعه في هذا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه كالتباً يتحدث فيه تباً يتحدث فيه قدو انتهين خبراتين متاقوي فتنيدا خبراتين متاقو متاقوي فتن كما ارى راسي چبو اسمام متاق انكو يفتوجچ خبراله سفتي اتي متاه طاوتن اكاميو كجدا متاته اي <تصفيق> بشان هماره تنيت تقفا بشان هماره تنيت ايغاثني اركر رافي طرتني غرو في تي في متاو في, في الله تاواتن اكاتا سدي ياكاتا نتي متاكو يباتان توكو بشان فرتني وفي رافي طرني ايغا هماره ني بودا Eh? Bishan Mirgam Ate Bitara tigatinga Uhirraga de Papachi Wal Sanir Rahavin Mataku Ypachu Takka Safti Lamata Bishan Hakamrigati in Bitan دليل لكنا حديثه معادي اا صدفا ت هدن نما اتدلغتو بشام مرغان فدتني بتان اتيقبتني ويتام مارتم مرغان رب انك نمنا نما تولت اجرنا اما بشان وان وضوءنا مغروضو في دا بيت ون هكافيلو كرسي فيجيتينن سيليكم غنا با ساجيرتي بي بان تايت ماغرتاني كاي جمال الله اا غدما توكي e dibe qabde yakajirtum eddonisi kan duu da je daa rabbi nuhatisun gadi je detu waddaaten danda weddunna ma wa ama mashin newi behe luka keesma khayane lu kana duba bishan samal gur an har ki sadaffa sifti sadaffa mirgarat dangala mirgan hamar tane bitan dangala batani tiqoi sifrat kesani waligala hadith إنتظر ساعاته حديث نجبان باب وضوءاكي 6 وديف حديث عثماني صفة وضوءاكي 6 وديف حديث نجبان حديث عثماني صفة طهاراكي 6 أنه كتاب الطهاراكي 6 بابا مياهاكي 6 وديف فمي كأبي هريراتي كنت أقول أنك أدنقود بابا الزاناكي باب اذانا ا كذاثه عبد الله تي اقنت الدنقودن علماني ربنغا ور ترافيه دمنحاتا سون وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول ربي اذا جاءك جده ابي هريران. ابي هو ريرام كونيس صحابه دا وغا تربات وغا تربت اسلامه هي رسول ربي خيبران لولاني جابسن اسلامه ه حديثا كما شني ديبثا ديف ترباتن يافروديسه صحابه كيساء الرجال حديث اوديسه رسول ربي دا جهج دا ياقولو حاجه دو ان امتي يوم القيامة قياد عبتها فول ربي يدر عبتا محجلين بوقع في متعاة يعني متعاة يعني متعاة يعني مال الرجنان من أثر الوضوء فانا وضوءا بقى وضوءني توقعنا توقعنا اتكارتني إفاجاتي وياسا فمن استطاع منكم نمن اسن رادن ده اي يطيل غرته بقاء فيه وكم تنو في ديره فتو فليفعل هذا لبوجي ها حجته ا ها ديره دي فتو garu lafdinaste tabafnikoni ka muslimi jedhe ka muslimi jedhe gurran gurrange tchonkoni qafulat bo qafulatn gurran jedhan muhajjalin nammo karkalu katin muhajjaleen muta lu kaafi harkajechu bakkawdonitukekana rabbinguddam äh, yokan نئفه فول الليل حركل الليل لويت الليل بوتا وضوني بشا وضواته غهني لكن خاصيان امته محمد ادي بوقا تحو فمن استطاع جتنتني جمله معترضه جدانين علماء جمله معترضه جدانين ابي هريره توكيت تبو فتهدانتنا ها abi hurairatu namicchan rasul rabbi bo kafimuta tagu yaqiyama jedani abban barbadan kuno bo kafimuta hissan dere facchu ka barbadan dere faddajjechu akkasane inshaalla فولا قرر برا كان برا دابرسونا مؤكمي جدني اسررتك ارتاني قافي تجرى ما تقلد برا برا دابرسو لين انتهى الرجل تجرى انته على كل هالتي ايه وانتي ارقلتون قوتو متويو De there if you rajan Akata gutte wad that you mato you eh rifetura jarani Ati waita wadtu Ati wa لالي إرّ... ج... يردد يتاي ربا سلالي بوطان دالتين بوطان بشانين غين جراي لالي حديث ابي هريرهي جسنه آه... لما بابرا حديث افرتمي صدق باجرا اي الله فيكم وجزاكم الله خيرا بارا رغيا قيامثن حوضي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتذوقون دفن نمني مارتن دوي نيدي اي ويتذوقون رسول ربي حالا غرتني بلع دوبا قبتي سا سالجي جالا قبناها دايما يالا مياوا دایما فی انا ولت دبل مچالا رسول ربی گوبباجیر تو کلمنیتین ɗوگو بای انی سی akka gartanin namic gal anba way tagal lisabi shandu idu irador gutti irador gan isa nakka jani sahabati minar rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam ya rasul rabbi bu yasan ke وان بيكم تنين تجرى اكمت اسوال لا لجلنين اكمي جنن تردون علي غر محجلين من اثر الوضوء فانا وضوءا كانر بوقا متا تاتني لفتني اكمت اسوال لا لجلنين رسول ربي صلى الله عليه وسلم كوني خاصي امتنا بمحمد وضوني امته براليمه وضعتني لكن بقا مطاتهن كني وان امني محمد عبد رب أمت ربي امته محمد الرانو ها ربي كنانولاي ورحوضه عيسى دغونو ها تاسسو سنة رسول الله رت ورجراتو ها تاسسو ام دقيقه هفتتنا امبارتن اول باتني بارك الله فيكم e har qayata oti oli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa